بعقيدته وبإخلاصه لله ولرسوله وللمؤمنين نعم. ولا يدخل في أصحابه عشرا من الناس حتى يعرف. حتى يعرف. حتى يعرف علام التبع. يعني ما أي إنسان تعال قريب ربما يكون قريب من خالف ثم يغربه من الخلف حتى يعرف علام التبع وماذا يريدون؟ أما أي واحد يدخل المعركة ويكون قريبا منك لا. لا تقربه وانت لا تعرفه هذا يسمى الحشو حشو يعني لم يميزوا لم يبينوا لم يظهر الغث من السمير لانه قد يكون قريبا من الامير يبعنوا او يبقانوا فليس كذلك فلذلك قام حتى تعرفه او تعرف على ما اتبعوا وقاتلوا يعني قاتلوا لأجل شيء قاتلوا أبي قيل وقال ولا قاتلوا نصفة الدين وإنتظاما في لواحيه نعم فإنني أخشى أن يكون معكم ناس يتعوذون بكم ليسوا مني أخشى نعم فإنني أخشى أن يكون معكم ناس يتعوذون بكم ليسوا منكم ولا على الدين وإنما يكونون معكم ويقول لكم منهم الضر وتقول منهم الخيانة ويقول منهم الغدر لأنهم ليسوا على الدين ولا على الملة. ليس منكم ولا على دينكم فيكونون عوناً عليكم وأرفق بالمسلمين في مسيرة برفق حملهم كافا تعليمات عظيمة وقواعد. جليله يرسمها ابو بكر رضي الله عنه لتعيده لأميره قارئ بن وثوق يعني أرث بين لا تحملهم ما لا يع ما يعجزون عنه لا تحملهم السهر ولا العنا ولا الثعب نظم طريقة الصيد ونظم طريقة الانطلاق ونظم طريقة مقابلة العدو نعم ولا و وارفق وارفق بالمسلمين في منازلهم ومنازلهم, ومنازلهم وتبقدهم يعني المنازل تختلف في منازل يكون يرتاحون بها يجدون فيها راحه ويجدون فيها المتعة ويجدون فيها الانس فتكون فيها كله لابنهم لخيلهم لما لما هو معه ومنازل في ارض سفخه ليس فيها ما ولا فيها شجح ويعني يختار المنازل المناسبة التي يرتاح فيها الجن نعم وتفقدهم وتفقد انظر إلى أحوالهم وانظر إلى تصرفاتهم نعم ولا تعجل بعد الناس عن بعد في المسير، نعم ولا بالارتحال نعم. الجميع لا تقول للقبيل الفرق الكلان ينطلقون نصف الليل والفرق الكلان ينطلقون الصباح لا لا تعجل البعض في المسير ولا في الارتحاج دعهم يعني اعمل لهم برنامج بحيث يكونون سواه نعم واستوصي من معك من الانصار خيرا استوصي بالانصار فهم فلهم سابقا حينما استقبلوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وآتروه على أنفسهم وأموالهم وآتروه بجميع ما يملكون تقبل من محسنهم تقبل من ترفق بهن وقم بما يجب عليك من حقه فإن فيهم ديقا ومرارة وزعارة نعم <تصفيق> ولهم حق وفضيلة وسابقة ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك يا خالد أن تقبل من محسنهم وأن تتجاوز عن مسيئهم بمعنى تغفر له زلته وتسامحه على خطأه لأن لهم سابق يقدرون لأجلها نعم ولهم حق وفديلة وسابقة وبسية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبل من مهسنهم وتجاوز أموسيهم ويروى أن أبا بكر كتب مع هذا كتابة آسف كتاب خاص بالأمير توجيهات للأمير يسير عليها ويتحلى بها ويمتلك مما فيها من توجيهات توجيهات خاصة بالأمير بعدين يروى أيضا أنه كتب كتاب ثاني لعامة الناس يقرأ في مجامعهم إني وليت خالد وأمرت بكذا وعليكم كذا وعليه كذا فهو يقرأ على الجميع وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في درسنا القادم ونكشفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم